وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع وانهينا امره واليوم ان شاء نتكلم على جوازم الفعل المضارع جوازم الفعل المضارع قسمان قسم يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني يجزم فعلين قسم يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني يجزم فعلين وهي ادوات الشرط القسم الأول ادوات تجزم الفعل المضارع لم ولم ولما ولم ولن الناهيه ولام الامر ولادعائيه كما سنميز احد يستر ذي اجازم الفعل المضارع لم ولم ما يقال في لم يقال في ألم ولما ولما ولما لم ولما ولم ولن الناهيه ولادعائيه ولن الامر لن هو حرف يفيد النفي لا في وقلب الزمن الحاضر إلى زمن, أو زمن المضارع إلى الزمن الماضي وهي جزمة لم حرف نفل وجزء وقلب والقلب بمعناه تقلب الفعل المضارع يقلب زمنه من المضارع إلى الماضي أو المضين قال تعالى لم يلد ولم يولد لم يلد يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهذا في الفعل المضارع الذي يكون صحيح الآخر صحيح الآخر يبقى إذا قال أحد لم يلد ولم يولد فقد أخطأ إذا قال لم يلد فقد أخطأ الصحيح أن هذا فعل مبزوم بالسكون لم يلد إذا قال لك أحد أخرج زيد أمس فإذا أجدته وتقول لم يخرج زيد أمس لم يخرج هل ممكن ينطق يقول لم يخرج زيد أمس خطأ لماذا؟ لأن لم جازمة تجزم الفعل المبارع وعلامة الجزم السكون إذا قلت خرج زيد أو قال لك أخرج زيد أمس تقول لم يخرج زيد أمس فيخرج فعل مضارع مجزوم بالأمس وعلامة جزم السكون أيضا لما من أدوات الجزم للفعل المضارع وهي حرف نف صح لما حرف نف عم لما حرف نف نف مشهور جدا كلام الذهبي أراد أن يطير ولما يريش ما طلع ريشه حتى الآن إن البغاثة في جز يستنسره لما حرف نفي وجز وهي كان في فعل مضارع وتقلب زمنه أيضا إلى المضي لكن زيادة نقول ويستمر النفي بها إلى زمن المتكلم إذا قلت مثلا حان موعد وصول الطائرة ولما تصل ولما تصل تصل فعل مضارع نلزم بلما وعلامه جزمه السكون قال تعالى بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه يبقى لما ايضا جازمه تجزم اذا كان الفعل من افعال الخمسه تجزم بحذف النون واذا كان صحيح الاخر تلزم بالسكون والحاله الثالثه في فعل المضارع ان يكون معتل الاخر فيكون الجزء بحسف في حرف العلم قال تعالى لما يقضي ما أمره فين فعل مغارق هنا المجزوم يقضي فعل مضارع مجزوم بلمة وعلامة جزمه حسف حرف العلم الأحسن الأداة التالثة إلام الأمر وهي الطلبية الطلب وهي تجزم فعل المضارع أيضا في حالته الأولى إن كان صحيح الآخر بالسكون وإن كان مؤتل الآخر بحسب حرف العلم وإن كان من أفعال خمسة بحسب النوم قال تعالى لينفق قرأها رجل ويصلي لينفق ذو ساعة من ساعة هذه القراءة صحيحة صح خطى لينفق ذو ساعة من ساعة خطى لين لأن لام الأمر تجزم الفعل مضارع وجزمه هنا بالسكون تقول ينفق فعل مضارع لجزم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون يقول الرجل إن من علامة شيئا من الكرام وإن من علامة الإيمان والإخلاص الوفاء بالوعد فلذلك قال الناصح الأمين ليفي من وعد بوعده ليفي من وعد بوعده أين فائل مضارع؟ يفي بالياء صح؟ ها ليفي الكسرة هي التي تدل على الياء المعزوز فنقول ليفي فعل مضارع مجزوم بلام الأرض وعلامة جزمه حسب حرف الألة المعلم هو أفضل البشر لأنه يعلم الناس كيف يتقربون إلى الله وقد قال ابن أولينا خير الناس الواسطة بين رب الناس ومين الناس قال الرجل مبينا إلى أن العلماء الذين يعلمون الناس يحتاجون إلى الإخلاص فقال ليخلص أو ليخلص أو ليخلص ليخلص المعلمون وليكونون قدوة حسن إذا أخطأت أنا صوبوني ليخلص المعلمون وليكونون قدوه حسنه ليخلصوا صح ليخلصوا المعلمون وليكونون قدوه حسنه كله خطا ايش الصح ليخلص واسكت ليخلص سكن تسلم ليخلص المعلمون وليكونوا لما ليش ليش ليش ليش لانه مجزوم مجزوم بايش في اللام ليخلص لم الأمر ليخلص المعلمون أي فعل مضارع مجزوم بلم الأمر وعلامة جزمه السكون وليكونوا قدوة أيضا فعل مضارع يكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب النون الأدو من الأفعال الخمسة الأدار رابعة لن نهي وإذا قلت لن نهي فهذا قيد لأننا هذا قيد أنه قيد ليخرج لن فيها فيه لا تعمل عمل لن نهية لن هي التي تجذب الفعل المضارم تقول مثلا لا تندفع إلى قول تنسم عليها أو لا تندفع إلى قول تندم عليها أو قل لا تندفع إلى قول تندم عليها أيها صح لا تندفع لما؟ لأن لا أن تعمل في فعل مضارع بالجذب تقول تندفع فعل مضارع مجزوم بلأنها وعلامة جذب منه السكون لا تقربوا النيل الشاعر يقول يعني يبين حلاوة ماء نيل عندنا العامة في مصري يقولون ايش ماء النيل الذي يشرب منه لا يستمر بد ان يرجع اليه مرات الثانية محمولا على الاعناق ليه ما هو ذهب يقولون ذلك فقال الشائر متأثرا بحلاوة النيل لا تقربوا النيل ان تعملوا عملا كأن ما احد يشرب من ماء النيل الا المجتهد لا تقربوا النيل ان لم تعملوا عملا فماءه العذب لم يخلق للكسلان فماءه العذب لم يخلق للكسلان اين فعل مضارع وحكمه قال لا تقربوا النيل فالنيل فعل مضارع مجزوم فعل مضارع خطا ليس الحمد لله لا تقربوا النيل الا ان تعملوا عملا عملا فعل مضارع خطا ايضا وهم وين الفعل المضارع نبحث عنه الان لا تقربوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب أنه طب هو مجزوم بإيش بلن نافية قطع لن نافية لا تعمل في فعل مضارع نفس العمل فلا تقربوا وأيضا إيه لم تعملوا عملا تعملوا ده خبر خبر كان هذا فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة جزمه حسب النول لأنه من الأفعال الخامسة من الأدوات أيضا من لا الدعائية وليش قلنا لا الدعائية مش لأنها هي أنا محسنت فماءه العذب لم يخلق لكثلان فيخلق فعل مضارع أيضا مجزوم بلم وعلامة جزمه السقود فذلك فعل إيه ومبنيه طبعا لا تقول مبني المجول من الذي خلق الماء الله طيب لا الدعائية وليما أقول الدعائية لأنه لا يصح أن نقول للنهي بين المخلوق والخالق النهي ده لا يكون إلا من إيش من الخالق والمخلوق أما قلنا النهي معناه إيه طلبوا الكفة على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأذنى فالدعائية أنت ما تنهى الله لا في على, على شيء أنت تدعو الله وتتذلل وترجو كقول الله تعالى آمن المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا طبعا هي تقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قطع لا ربنا لا تؤاخذنا تؤاخذنا صح بالسكون نعم فتؤاخذنا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جذمه السكون احسنت ايضا قول تعالى نقلا عن المؤمنين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين عمانهم لا تجعل تجعل في المضارع مجزوم بلاد دعائية وعلامة جذمه السكون وايضا ربنا لا تجعلنا φتة الذين كفوا وأن تقول مثلا ربي لا تجعلني شقية فين فعل مضارع؟ شقية فعل مضارع خطأ لا وين فعل مضارع؟ تجعلني وتجعلني حكمه فعل مضارع تجعلني فعل مضارع صح؟ تجعلني فعل مضارع خطأ طب النون هدي هيش؟ نون الوقاية أحسن يبقى تجعل فعل مضارع مجزوم لا الدعائية وعلامة جذبه يكون لما؟ لما؟ لأنه صحيح الآخر لأنه صحيح الآخر طيب الأمثلة والأمثلة ليست لي الأمثلة لك أنا سأقرأ الأمثلة خطا فالإخوة تكتب وتقرأها صحيحة وأيضا سبين لنا الحكم لا تتكبروا على الناس انا أتلم رجلا صالحا تقيا أراه مصليا معنا فأقول له لا تتكبروا على الناس فإن الكبر مهلك هذا اول الأمثلة ثاني اكتب عشان تعرف صحيحه قال تعالى لا تقف أسكت أحسن عشان الآيات ما فيها تحريف لا تقف ما ليس لك به علم رجلا شريرا قاتلا فتاكا كذابا أثيما فأقول له اتق الله وارجع لا تسعى في الشر وتعى في الخير لا تسعى في الشر المثال الروابع قول لا تعالى لا تنس نصيبك من الدنيا المثال الخامس ولا تقولوا بما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتختاروا الله الكذب يلا فضلوا قبل اناتي الدرس الاخرى تطبيقا عمليا الاول لا تتكبروا أنا لو اخطات قول لي خطا لا تتكبروا على الناس خطا لا تتكبر على الناس خطا لا تتكبر على الناس لماذا لا صحيح لان لا نافيه والنافيه خطا آخر لأن لا لا هي وأنها تعمل في فعل المضارع عملا عظيما ماذا تفعل في فعل المضارع تجزب الفعل المضارع وهنا إذا لا تتكبر تتكبر فعل المضارع مجزوم بلا النهية وعلى ما جزمه حس في النون خطأ السكون لأنه صحيح للآخر حسنته. قال الله تعالى ولا تَقْفُ ما لَيْتَ لَكَ به عِلْمِ فيه الفعل المضارع فقف لفعل المضارع مجزوم بإيش بإيش بلا النهية خطا ثاني قلنا هي الناهيه لا تعمل بلنهايه وعلامه جزمه السكون صح السكون السكون والحروف لا تخف ما ليس لك بي علم افتح المصحف سوره ايه هذه فين السكون يا اخويا فاضل يبقى اذا تخف ده فعل مضارع مجزوم بلام النهيه جزمه السكون طيب بقى هذه مساله مهمه جدا معضله خلوها في امتحان اللغه احنا امتحانناكم لغه ما تخاف قبل أن تنتهي الدورة لمتحنت تأتيكم والأوائل سيأخذ الكتب سيأخذ الكتب إن شاء الله طيب قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا أين في المضارع؟ تنسى فالمضارع مجزوم بلا أنها فيها ولا أنها هي وعلامة جزمه حسب حرف العلة طيب ولا تسع في الشر ولا تسع في الشر تسعى أيضا في المضارع مجزوم بلا أنها وعلامة جزمه حذف حرف العله قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب الفعل المضارع تقول هذا مجزوم بايش بلم نافيه صح بلم نافيه وعلامه جزمه حذف حرف العله حذف النون لماذا لانه من الافعال الخمسه قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموال الفعل المضارع فين تقولوا نعم، مجزوم بلا أنه هي جزمه حس النهر ل Обن são 5 قال الله تعالى وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكْفِرُ وَإِنْ الIFIAL مُدَارَحَن هنا؟ تمناً وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون نعم، أنت فارس في هذا الميدان نعم، وعلامة جزمه السكون طيب قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا قل فعل مضارع مذكورا صح خطأ لم يكن يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه لم يكن حسن السكون الصعير الرارع أنه على السكون مجزوم بالسكون طيب قال الله تعالى على الإنسان النقمان يا ابني لا تشرك أو لا تشركوا أو لا تشرك. لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم قال لا تشرك بالله فتشرك فعل مضارع مجزوم بلا أنها وعلامة جزمه السكون قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الفعل مضارع يقضي فعل مضارع مجزوم بإيش بإيش بلا أنها أبا معاد ليقضي لا بالأمر لا بالأمر ولا لا الدعائية ولا لا هي علام الأمر لكنها من الأدمر الأعلى تسمى رجاء ورعاء ليقضي علينا ربك ليقضي فعل مضارع مجزوم بالام الأمر وعلامة جزمه حجز حرف العل قال الله تعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا لا تجعل, تجعل فعل مضارع مجزوم بإيش بالله الدعائي أحسنك على من جزمه السكون أما الأدوات التي تنزل فعلي من شاء الله الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولد